بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفة فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهَ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفؤاباءهم ضالين فهم على أرهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فانظر كيف كان عاقبة المذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَتُفْكِنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعطلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 ألا إنهم من إفكهم لا يقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتو بكتابكم إن كنتم صادقين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 İlla manhu wsal al-jahim, ve minna illa lehu mukamm m'glum, ve inna la saffun ve inna la nhamu al in kanu min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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون